إنها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا الرصد، وأننا لا ندري أشول أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن وَمِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِذَدًا وَأَمَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّمَّا سَمِعَ الْهُدَى آمَنَ بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمَن إن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضبا وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه غذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا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 لما خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرو وأقل وعدا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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لأعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا